م و ج و ع ه ا ل ن ا ا ل س ي ل ل ب ا ا س ً و ج ع ل ن م الاسلاميه ن ه ر ش ً ا وَبَنَيْنَا و ف ق ك س وفتحت اسماء ل ف ك الله ن ت الحسنى ب ي ولكن يوم ا ل ق ي ن ل ه ا ل ر ح م ن وقال ص و ا ب ا ذ ل ك ا ل ي و م الحق ف م ن ا ل س ا ب ح ا ت سبحا ا ف ل س ا ب ق ا ت س ب ق ا ف ا ل م أمرا د ب ر ا ت ي و م ترجف ا ل ا ج ف ا ت ت ب ع ه ا ل ف ي ل ه الدكتور ح د راتب ا ل ا ب ل س ي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 Clear. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين واذا مروا بهم يتغذى هل ثوب ا ل ك ر و ا ل ل ل ي و م ا وسق و ا ل ق م ر إ ذ ا اتسق ل ت ك ب ن طبقا عن طبق فما عن ى Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrah